موقع روائع التلاوات يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافا يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا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 وكانت امرأة عاقرا وكانت فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إن وُبَشِّرْكَ بِغُلاَمٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ لَمْ نَجْعَلْ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونَ لِي غُلاَمٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا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 قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم, فأوحى إليهم أن سبحوا بكره وعشيا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 وكان امرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت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 تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فاما ترين من البشر أحدا فقولي فقولي اني نذرت للرحمن صوما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 يا اختا هارون ما كان ابوك امراؤا سوء وما كانت وما كانت امك بغيا فاشارت اليه, فأشارت إليه قالوا كيف نكلم في المهدي صبيا قال إني عبد الله قال إني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني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 أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن يضالمون اليوم في ظلال مبين، وأنذرهم يوم الحسرة إضطيع الأمر، وهم في, غفلة وهم في غفلة، وهم لا يؤمنون إن نَحْنُ نحن نرث الأرض ومن عليها, ومن عليها وإلينا يرجعون وذكر في الكتاب برآء إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ما لا يسمع ولا, يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتيك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 اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال اراغب ان انت عن الهتي يا ابراهيم لئن لم تنته لارجمنك وهجرني منيا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعوا وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء الا اكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق وهبنا له اسحاق ويعقوب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 انعم الله عليهم من النبيين من ذريه ادم من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن من مع نوح ومن ذريه ابراهيم واسراءيل وإسرائيل وممن هدينا وجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا, خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات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 لَهُمْ كَانَ وَحْدُهُم لا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تقيا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 ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه, من قبل أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ مَجْذُوفِينَ ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَيُّهُمْ مَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عْتِيًّا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ لَهُمْ بِهَا حَصِينٌ وَإِنْ مِنْ لا كَانَ كان على ربك حتما قضيَا ثم ننجي الذين وَنَذَرُ ونذار الظالمين فيها جثيا وإذا تتنا عليهم آياتنا بينات قَالَ الَّذينَ كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم قرن لهم أحسن أثاث ورئيا قل من كان في الضلالات فلن يمدله الرحمن مدى حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب, إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَهُ هُدًا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا, ثوابا وَخَيْرٌ مَرَدًا أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ له مَا لَهَا وَوَلَدًا أَطَّلَعَ عَلَى الْغَيْبِ أَطَّلَعَ الغيب أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ونرثه ما يَكُونُ ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنه أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا فلها تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا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 دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أي يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمان عبدا